هذا أيها الإخوة هو الشريط الثلاثون من تفسير سورة آل عمران ثم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة وهذا مبتدى درس اليوم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أنا ناقشها ناقشنا فيه لا لا ناقشنا فيها طيب قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير اللام في قوله والتكن لام الأمر ودليل ذلك جزم الفعل بها والتكن ولام الأمر تجزم الفعل المضارع والتكن منكم أمة أمة طائفة يدعون إلى الخير والأمة في القرآن الكريم وردت على معان متعددة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 إن وجدنا آبائنا على أم، أي على ملة، ومثالها في الإمامة إن إبراهيم كان أم، ومثالها في الزمن والذكر بعد أم، أي بعد زمن. طيب، وقولها تكون منكم أم تيدعون إلى خير؟ منكم من يحتمل أن تكون التبعية؟ ويحتمل أن تكون لبيان الجنس فعلى الأول يكون معنا وليكن بعضكم يدعو إلى الخير وعلى الثاني ولتكونوا جميعا دعاة إلى الخير لأن إذا, إذا جعلناه لبيان الجنس صار المعنى أن كل الأمة يجب أن تكون من هذا الدراس يعني ولتكونوا أمة تدعون إلى الخير وإذا جاءناها للتبعيد صار المعنى وليكن بعضكم يدعون إلى الخير وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يترتب على ذلك قال يدعون إلى الخير يدعون من المفعول محذوف المفعول محذوف فهل المراد يدعون عنفسهم أو يدعون غيرهم من الأقارب أو غيرهم من المسلمين أو غيرهم من جميع الناس يشمل يدعون إلى الخير كل من تتوجه الدعوة إليه أي إنسان تتوجه الدعوة إليه فليدعوه وهل يدعون الجن نعم يدعون الجن ولهذا كانت كان المفؤول محذوفا من أجل العموم من أجل عموم يدعون إلى الخير والخير كل ما جاء به الشراء فهو خير ويشمل ما كان خيرا في الدين وما كان خيرا في الدنيا أما ما كان خيرا في الدين فأمره ظاهر ومن يعمل المتقال درة خيرا جرى فمن يعمل المتقال درة خيرا جرى وأما ما كان من أمر الدنيا فلأنما كان من مصالح الدنيا التي لا تعارض الدين فهو من الأمور الخيرية المطلوبة فيكون الخير هنا أشمل خير الدين وخير الدنيا فمثلا يدعون إلى فعل الطاعات صل زك صم حج بر والديك صل أرحامك انصح في البيع والشراء بين وما أشبه ذلك كل هذا دعوه إلى الخير نعم لا تزني لا تسرق، لا تشرب الخمر لا تقتل النفس بغير حق، لا تعقى والديك لا تقطع أرحامك لا تغش الناس هذا أيضا دعوه إلى الخير لأن هذا طلب كف النهي طلب كف فبالحقق دعوة الخير، لأن ترك الشر ها خير طيب ثانيا ويأمرون بالمعروف جعل الأمر بالمعروف بعد الدعوة لأن الدعوة سابقة على الأمر فأنت تدعو أولا ثم تأمر ثانيا ثم تغير ثالثا وهذا يلتبس على كثير من الطلبة يظنون أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر شيء واحد وليس كذلك فالدعوة إلى الخير عامة الخطيب إذا خطب الناس في الجمعة وأمر ونهى يقال داع إلى خير الرجل إذا أمسك بك وقال يا أخي صل اتق الله يا أخي لا تغش الناس اتق الله فهذا لا, لا. لا. أمر أمر بمعروف عن منكر طيب ولي الأمر إذا رأى آلة عزف وكسرها هذا تغيير تغيير منك. منكر تغيير منكر ولكل درجات لكن الأمر بالمعروف أنه يأمرون بالمعروف وكلمة يأمرون تدل على أنهم يتكلمون مع الناس على وجه الاستعلاء لا على وجه العلو يعني على وجه أنني أمر أمر والأمر بالخير أعلى مرتبة من المأموم تجب وقوله يأمرون بالمعروف ما هو المعروف المعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات أم فعلا كانت أم تركا أو فعلا فقط فعلا لأنه قال وينهونا عن المنكر إذن فعلا لما جمع بينهما صار المراج بالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات المأمور بها معناه المعروف القلب يسرح إذا سرح القلب ينطلق عاد ما يرد أشد من المدفع تعرف الصاروخ ها أشد من الصاروخ قلبك إذا غفلت خلاص ما عاد يرده إلا الثرية نعم حذفنا <تصفيق> أو ترك في النهاية من فعل الطاعة لأنهونا منكر تكون مقابل للفعل طيب إذا ما عرف الشر الشروع من أمر الطاعات هو هو المعروف فالأمر بالتوحيد أمر بمعروف الأمر باتباع السلف في العقيدة أمر بمعروف، الأمر بالصلاة أمر بمعروف، الأمر ببر الوالدين أمر بمعروف، وهل مجازر؟ هذا هذا أمر معروف. قالوا ينهون عن المنكر، ينهون أنهي طلب الكف على وجه الاستعارة، يعني يطلبون من الناس أن يكفوا عن المنكر، وما هو المنكر؟ المنكر ما أنكره الشرع ما أنكره الشرع من الأمال والأخلاق فهو إيش فهو منكر طيب الزنا السرقة شرب الخمر قتل النفس العدوان على الناس باخذ أموالهم بانتهاك أعراضهم كل هذه المنكرات فهم ينهون عن المنكر طيب وأولئك هم المفلحون أولئك المشار إليه الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف كل ناهية عن المنكر وهي مبتدأ أولئك وهم ضمير فصل لا محل له من أعراب ومفلحون خبر المبتدأ خبر المبتدأ فلو قال قائل لماذا لا تجعلونهم هم مبتدع ثاني والمفلحون خبر المبتدى الثاني والجملة خبر المبتدى الأول قلنا لا نقول ذلك لأننا لو قلنا ذلك لفاتتنا فوائد ضمير الفصل ويدل لهذا يعني أننا لا نجعل ضمير الفصل مبتدأا قوله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين هم الغالبين وجه الدلالة أننا أنه لم يجعل ضمير الفصل مبتدأا لو جعل مبتدأا لقال إن كانوا هم الغالبون حتى تكون الغالبون خبر لهم على كل حال ضمير الفصل حرف لا محل له من لكن جاء على صفة الضمير الاسمي الضمير الاسمي المفلحون المفلحون هم الناجون من الكروبات الحاصلون على المطلوبات فالفلاح هو النجاة من المكروبات أو المكفوهات والحصول على المطلوبات. إذن ففيه أمران: السلام هو كسب من من المرهوبات والكسب للمطلوبات. ولهذا تعتبر كلمة الفلاح من أجمع الكلمات. من أجمل الكلمات. <تصفيق> طيب، فالالمُفلح إذن الفائز وبمطلوب هالناجي من مرهوبه. هذا هو المفلح في هذه الآ الآية الكريمة نقرأ اللي بعدها حسن عشان نصلها. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى الله أن نكون كهؤلاء الذين جمعوا بين وصفين ذميمين التفرق والاختلاف التفرق والاختلاف ورتب على هذا الجزاء المشين وهو قوله وأولئك لهم عذاب عظيم قوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا أي لا تصيروا مثلا الذين وعلى هذا فنعرب الكاف هنا اسما لتكون خبرا تكون تك تكون مثل الذين تفرقوا قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما تعمل اسم فالكاف هنا اسم بمعنى مثل وهي خبر تكون قوله الذين تفرقوا أتى بعد قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لأن الأمة إذا تركت هذا فلا بد أن تتبرق، إذا تركت الدعوة إلى الخير والعمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تتفرق لأنه لا يكون لهم في هذه الحال كلمة جامعة كل واحد يعمل على كيف لأنه ما يدعي إلى الخير والنفوس لها نزعات لها نزعات متباينة مختلفة وكذلك أيضا إذا لم يكن أمر بمعروف ولا نهي عن منكر تفرق الناس ولا بد لأن هذا يريد الزنا وهذا يريد الشرب الخمر وهذا يريد السرقة وهذا يريد أشياء غير الأولى فأصل التفرق فإذا أمروا بالمعروف صاروا كلهم على المعروف وإذا نهى عن المنكر صاروا كلهم على ترك المنكر طيب قال ولا تكون كلنا تفرق مثل من وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ إذن أول من نوثل بهم أهل الكتاب اليهود والنصارى اختلفوا اختلافا عظيما من بعد ما جاءتهم البينات فنهان الله تعالى أن نكون مثلهم وَلَا تَكُونُوا مِثْلَهُمْ في أي شيء ننظر للوصف الذي نهينا أن نكون مثلهم فيه، وهو التفرق والاختلاف. إذن من بعد ما جدنا بينه، إذن إذا نهينا عن ذلك فهو أمر بضده إذا نهينا عن التفرق والاختلاف فهو أمر بالاجتماع والاختلاف، بالاجتماع ضد التفرق والاختلاف ضد الاختلاف، كأن كأن الله يقول. يجتمعوا واتلفوا ولا يكون فيكم افتراق ورئ اختلاف فتكونوا ما فتكونوا مثل من مثل اليهود والنصارى قال تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك قبل اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات طيب تفرقوا واختلفوا تفرقوا في أبدانهم ولم يجتمعوا وصاروا أحزاباً واختلفوا في قلوبهم وفي مناهجهم فصار لكل حزب منهج معين يفرح به ولا يتزحزع عنه ويرى أن من سواه على ضلاله طيب قال و... وأولئك لهم عذاب عظيم أولئك أشار إليهم بصيغة البعد لأن أولئي اسم إشارة ليش البعيد أولئك وذلك لانحطاط مرتبتهم لانحطاط مرتبتهم يعني كأنهم لس لانحطاط مرتبتهم نزلهم المتكلم منزلة من البعيد منه لأنه يتبرأ منهم ومن أعمالهم لهم عذاب عظيم لهم عذاب العذاب هو العقوبة والعياذ بالله لأنه يؤلم صاحبه ويعذبه والعظيم هو الشيء المستعظم في كيفيته وفي كميته في كيفيته وكميته لأن عذابهم نسو الله العافية شديد متنوع ولا غير متنوع متنوع يسقونا من, من ماء حميم ولا بالله الله إلى برودة المهم أنها متنوع كذلك أيضا عظيم في دوامه مستمر أبدي نسو الله العافية في هذه الآيات بل في هاياتين العايتين فوائد في الأولى وجوب الدعوة إلى الخير وجوب الدعوة إلى الخير تؤخذ من أي شيء أهم الله من الأمر والتكن والأصل في الأمر الوجوب ومن فائدها أن ذلك على الكفاية لقوله منكم وهذا على القول بأن من للتبعيض أما إذا قيل إن من لبيان الجنس فإنه يدل على أنه يجب على الأمة كلها أن تكون أمة داعية إلى الخير أمة داعية إلى الخير بمعنى أنه لا ينتظر بعضهم بعضا هل يأمر أو لا يأمر بل كلهم يكونون مستعدين لذلك كلهم دعاة فمثلا إذا قيل للشخص قم فادعوا إلى الخير قول الله في فلان يدعو إلى الخير في الكفاية هذا لا ينبغي كل ينبغي أن يدعو إلى الخير ما استطاع لأنه قال ولتكن منكم أُمَّةَ تكون أُمَّةَ بمجموعها تدعو إلى الخير ومن فوائد الآية الكريمة ملاحظة الإخلاص ملاحظة الإخلاص بقوله يدعون إلى الخير لا إلى أنفسهم لأن بعض الناس يدعو إلى نفسه وبعض الناس يدعو إلى الخير وعلامة الداعي إلى نفسه أنه لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ لا يريد من الناس أن يخالفوه ولو كان على خطأ وهذا لا شك أنه داع إلى من؟ إلى نفسه ثانيا من علامة ذلك أنه يكره أن يقوم غيره بذلك أي بالدعوة إلى الخير، يريد أن يستبد به من بين سائر الناس هذا أيضا داعم إلى نفسه ليصرف وجوه الناس إليه نسأل الله الحماية والعافية أما إذا كان يود أن يقوم هو بالأمر لينال الأجر لا ليحرم غيره أو ليصرف الناس إلى نفسه فهذا ليس عليه شيء لأن كل واحد يحب أن يكون داعي للخير طيب ومن فوائد هذه هذه الآية أن اتباع الخير في كل شيء مطلوب للشعر والخير قسم خير بنفسه وخير لغيره خير بنفسه وخير لغيره يعني خير يكون وصيلة لغيره. ك مثلا لو أنك سألت شخصا عن ماجريات عن الماجريات اليومية من أجل إدخال السرور عليه ولا أنت ما تستفيد من هذا فهل هذا من الخير أسألكم هل هو من الخير أو لا طيب لنفسه أو لغيره لغيره لأن أنا لا أستفيد من هذا وهو ربما لا يستفيد لكن أريد أن أدخل السرور عليه أن أدخل السرور عليه ومن ثم صار الناس تساءلون هل يسن للإنسان أن يتحدث على الأكل أو لا يسن يقول منظر إن كان الإنسان يتحدث ليشغلهم عن الأكل فهذا حسن ولا غير حسن هذا غير حسن خلهم يأكلون. نعم وإن كان يتحدث من أجل أن يشحذ نفوسهم على الأكل حتى ينبسط واستأنس ويأكل، فهذا خير ولا مو خير؟ خير لغيره بشرط أن يكون الأكل بالقدر الشرعي. القدر الشرعي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله حسب ابن آدم. لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محاله، فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث النفس، لكن ماذا عن آدم؟ إيش تقول؟ على, علي حسب النفس طيب على كل حال أنا قصدي أن الخير لغيره يختلف يختلف طيب لو أراد الإنسان أن يتوصل إلى خير بشر. يعني معناه أنه صانع إنسانا بمعصية يقول لا ليهتدي لعله يهتدي مثل أن يبدأ يغتاب زيدا أو عمرا ليتقرب إلى هذا الرجل فهل هذا جائز؟ لا ليس بجائز لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقا لأن, ال... لأن الوسيلة المحرمة خبث من في ذاته كيف يكون وسيلة إلى خير لكن إذا كان من المباح صار خيرا لغيره وإن كان هو بنفسه أيضا خيرا صار خيرا على خير صار خيرا على خير طيب من فوائد هذه الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عين ينبني على الخلاف في من هل يتبعضيها أو لا ولكن لا شك أننا إذا رأينا منكرا وجب علينا أن ننكر أن عنه لكن لا يجب على كل واحد أينها عن منكر معين مثل لو أن شخصا اغتاب عندنا ونحن عشرة هل نقول كلنا نأمر بالمعروف أن ننهى عنه أو إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى إذا نهى واحد وحصلت بالكفاية كفى لكن لو أنه نهى ولم ينتهي وجب على الآخرين أن يكونوا معه وهذا عكس ما يفعله الآن بعض الناس نسل الله العافية إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده قاموا ضده هؤلاء يخشى عليهم أن تطبع أن يطبع الله على قلوبهم لأنهم خذلوا من يجب نصره خذلوا من يجب نصره وهذا خطر عظيم جدا ومن فوائد الآية الكريمة نعم وأنه لا بد من العلم يعني الحث على العلم الحث على العلم كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن أن ندعو إلى الخير من لا يعلم الخير لا يمكن أن ندعو إلى الخير من لا يعلم الخير ولا يمكن أن بالمعروف من لا, يع... من لا يعرف المعروف ولا يمكن أن ينهى عن منكر من لا يعرف المنكر فلا بد من العلم في من هذه الآلاثة الكريمة الحث على العلم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشترط فيه أولا العلم بالشرع والعلم بالحال. يعني العلم بالشرع وبالحال. العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر به. ما أمر الله به حتى أمر به أما إذا كنت لا أدري هل هو مؤمن به أو لا فلا يحل لي أن أمر به لأن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بعيد الحق وأن تشركوا بالله ما من لم ينزل به السلطان أتموا الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مصطور العلم بالحال بأن أعلم أن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر ترك المعروف أو فعل المنكر أما أن أمره بمعروف وأنا لا أدري فعله أو لا فهذا لا يجوز لأن هذا من قفوى ما ليس لي به عنه وكذلك لو نهيته عن منكر وأنا لا أعرف هل ارتكب المنكر أو لا فإن ذلك لا جوز لأنه من من قفوى ما ليس لي به عنه مثال ذلك دخل رجل المسجد فجلس وأنا ما رأيته من حين دخل فهل أقول له قم فصلي ركعتين؟ أو أسأله هل صلى أو لم يصلي <تصفيق> الثاني. الثاني الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال أصليت قال لا قال قم فصل ولم أمره يقول قم صل ليش تجلس حتى السفة هذا عمر بمعروف النهي عن المنكر وجدت شخصا يمشي وإلى جانبه امرأة إلى جانبهم مرأة قلت يا أخي اتق الله كيف تمشي مع المرأة مشتقلوا فيها؟ هذا لا جوز لأنه هنا الممكن أن هذه المرأة من حارمه من حارمه فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت لا تعلم أنه منكر إذا لا بد من العلم بإيش بالحال حال المأمور وحال المنه كما أنه لابد من العلم بالشرع أن أعلم بأن هذا من المعروف الذي أمر به الشرع أو من المنكر الذي نهي عنه الشرع هذا نشرطان وإن شاء الله يأتي بقية الشروع <تصفيق> <تصفيق> نعم ضابطها أن تكون مبينة مبينة لجنس هذا الشيء نعم. لا لا مو هو بالأسف مو هو بالأسف إذا يقول مثلا أن الإنسان من تراب هذه هي بيان الجنس ويحتمل من تراب يعني بعض التراب معه كل التراب هذه مثلة منكم يعني يعتمد يكون ولا يكون بعضكم أو لا أو أو المعنى ولتكون أمتكم هذه الأمة. نعم خالد. شيخ سلام الله عليه الله عز وجل من بعد ما جاءهم البينات ولم يخرج جاءتهم البينات. نعم. قلناها هي اللغة في هذا. إيه. اللغة العربية في مثل هذا الترقيم توجيز هذا وهذا ولا هذا جاءت الآية في موضع آخر من بعد ما جاءتهم البينات. فهذا جاعس باللغة العربية سمع. نعم شخص جديد أنه في مجلس المجالس يعني يكون الـ الـ الـ الـ الناس الجالسين معهم كلهم حالقين لهذا حالقين لهذا حالقين لهذا نعم واحد وواحد يعني عنده لهذا ما يدخل في هذا المجلس وهو يريد أن حالق لهذا ويبشي يعني يكون أن ينساهم في, في الأمور الذي يحب بيحل. يعني بيحبق لهذا عجبه عشان يحبونا لا عشان ينكر الأمور الهذا ما ينكر عليهم حياته. حلق الإحيات حتى يحلق إحياته ما يصل هذا، ما يجوز لأن هناك بعض الناس لا يدخلوا باللهية المكان ينسيهم طيب، ما يقول هكذا لا, لا يا شيخ، لا يرسل لا يرسل <تصفيق> يكتر يقول هكذا وراء لا يرسل يرسل يا شيخ مع أن يرسل ما يجوز <تصفيق> إيش؟ حلقين اللحية يقول كيف يجب يسمعون لا لا لا لا, لا لا لا لا يقول يريد أن ينهارهم عن حلق اللحية لكن يقول ما لنهيهم حتى أحلق لحية علشان أقول افعلوا ما تركته أنا لا يفعلون يفعلون يعني أمور مثلا يقول يسمون أغالي ويسمعون أشياء لا لا ما, ما صح أبدا أنا لا أرد دعوة بالمحرم إطلاقه أبدا نعم أحمد بلس في إقوى تعالى لازم نترجمها كيف في مثلا او عندنا ايش؟ وصلنا فوايد على الاية ال نعم فهد شي تنتشر عند بعض الناس كلمة يقول يعبر بعضنا بعضا في اختلافنا في ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا هل هذه الكلمه اصلنا هذا هذا غلط في في الجملتين جميعا أما الجملة الأولى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهكذا قول بعض الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد إن هذا العبارة معروفة عند فقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد وهذا على أطلاق ليس الصحيح فما اختلفنا فيه إن كان إن كان الحق لم يتبين فيه تبيّنا لا يعذرو فيه المخالف، فهنا نعذ نعذره لأن له رأي ولا له رأي ولا نرأيه. أما إذا كان الحق واضحا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك فهي على اطلاقها غير صحيحا وأما الثانية وهي قوله يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه فهذا غير صحيح ايضا لأننا لو اتفقنا على باطل نعم ما حل أن يعين بعضنا بعض. جواجه بينها بعضنا بعضا عن هذا الباطل فهو أيضاً على اطلاقه لا يصح لكن لعل الذي قاله يقصد ما, ما ما لا ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة، لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج، لكن الإسلام يسعهم وقالوا نحن يجب أن نستضلل بظل الإسلام وإن اختلافنا، ولذلك تجدهم يدخلون في في حزبهم. يدخلون الفاسق حلق اللحية شرب الدخان المتهاون بالصباح ومعش أشبه ذلك وهذه مشكلة هذه مشكلة يعني هذا خطأ والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء في كل دقيق وجليل وإلا فليسوا إخوانا لنا هذا أيضا خطأ نعم حمل قلنا إن الدعوة ما تكون إلا بمحطم ما تكون بمحرر ما تكون بمحرر نعم هنا. لكن الإنسان قد يضطر أن يجلس مع جماعة مثل يشربون الدخان أو يسمعون المعازف، حبت يتكلم معه أنه ما يمكن يجدهم إلا فيها على لا لا هذا ما شرب دخان هذا لو قال والله يا جماعة السلام عليكم ورحمة الله وجلس وقال فلان عطني زكارة <تصفيق> وقام ما شربهم قال لا تشرب الدخان هذا ما يصلح لكن جلس لدعوتهم هو جلس لدعوتهم الرسول كان يأتي المشركين في أماكنهم ويدعوهم ولا يمكن الدعوة إلا بهذا أنا جانب أدعوهم كالطبيب يشق الجلد لأجل يزالت ما تحته من العذن ما بيحرج ما بيحرج بدل إلا صار جاء يلد دعوتهم كيف يعني بحث أنه ما, ما يجي لهم إلا في هذا المكان بعض الناس عند دعوتهم مثلا يكون تارك الصلاة عند دعوه قد يعني يدعي تاني مرة أو تلتة مرة عندما سمر في الدعوة كيف <تكلم> وشهر؟ بعض الناس يكون تارك الصلاة مثلا قام على معصية وعند دعوتهم تاني مرة أو تلتس مرة يعني قد يتشابك معنا إيش؟ يختلف معنا يعني عندما سمر في دعوة عند دعوة المعروف يعني ما تكرر الدعوة قد يكون يمل مثلا ويشرد نعم حنا كلها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أن تنظر الحكمة أحيانا بعد بعض الأحيان يكون الإنسان غضبان عنده مؤثرات خارجية ما تتحمل نفسه أن يقبل لنك ولا كلام عادي وأحيانا يكون راضي ومنبسط تبدأ تضرب له أمثلة حتى يهديه الله ولهذا يخطئ بعض الناس بعض الناس مثلا إذا وافق شخص ولا عامله المعاملة اللائقة به نعم نفر منه ما يدري لعل هذا الرجل عنده مؤثرات خارجية ما تدري عنها من ضيقة لصدره ولا يحب ولا يكلم الناس فمثل هذه الأمور ما ينبغي للإنسان أنه يحكم على الشخص بمجرد أنه دعاه مره ونفر، قد يكون هناك أسباب اصبر انظر الوقت الذي تراه مستانس فيه وادعه للحق نعم أيهما ولا يا شيخ؟ دعوة العاصين في هذه البلاد أو دعوة الكفاق الخارج قال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الواجب أنك تدعو تصلح الأحوال اللي عندك ثم بعد ذلك تحاول تصلح على خارج. لكن إذا كان في الداخل من يقوم بالدعوة وأردت أن تخرج البرة حنا طيب في قال الله عز وجل ولتكن منكم يدعون الخير ألمو. ما هنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير بالمعروف وينهون عن المنكر الى اخره اللام في قوله ولتكن ما الذي يدلك على أنهل الأمر؟ لأنها جزا ما مضارع. طيب أحسنت قوله أمة عليان... طائفة, طائفة. ذكرنا أن أمة ترد في القرآن على أدة أوجه <تصفيق> <تصفيق> هذا وجه تأتي معنى الزمن تأتي المعنى الزمن <تصفيق> مثل <تصفيق> مثل قوله تعالى وقال والذكر بعد أمة. تاتي بمعنى الإمام مثل <تصفيق> إن إبراهيم كان أمة بمعنى الدين بمعنى نعم إن على أمه. كقوله إن وجدنا أبانا على أمة يعني على ملة ودين الرابع ضائفة هذه الآية ضائفة وإمام وزمن وملة قولوا يدعونا إلى الخير المراد بالخير محمد. المراد بالخير. نعم. أه. هو الدين يعني يدعونا إلى الدين. إلى الدين فقط؟ نعم كل خير سواء خير الدين أو خير الدنيا. إيه طيب قولي أمرنا بالمعروف ما هو المعروف اللي وراك آدم. نشوف. أنتي. <تصفيق> أيه. طيب ما وفق كلما وافق الشرف أنت ذكر تقيلة أنت كنت قيلة ما وافق كلما ما عرفه الشرف أقر ما <تصفيق> نعم طيب المنكر كل ما كان شر نعم كل ما كان شر وزجر عنه نهى عنه فهو منكر قولوا واولئك هم المفلحون يا فهد هم هنا رابح تام محل من اعراب وما فائدته فائدته اولا ال اتى لي السامع ولا فائدته نعم يلا بين الصفه والخبر الفصل بين الصفه والخبر عين التمييز بين الخبر والصفه طيب هذا واحد تنبيه السامع لا فهد التوكيد والحصر طيب, والصفة طيب, والصفة طيب, والصفة طيب والصفة من والذي الذي, الذي نجا من فاز بالالمطلوب ونجا من المرهوم. الذي فاز بالمطلوب ونجا من ولا تكون كالذين ما علاقة هذه الآية بما قبلها يا عبدالله؟ ما كنت حاضرا؟ نعم. أنهم إذا تركوا الأمر المعروف نهى عن المنكر تفرقوا تفرق احسنت ما وجه ذلك ان هم عندما امرات بان يكون منهم امه لامر لا ما وجه كونهم اذا تركوا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر تفرقوا لا لا لا لم يقام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر اذا اختلفت الامه تختلف كيف تختلف ليش تختلف يطلوا بأه... في كلنا نعلن بهذا. أي لأن كل واحد يعمل بهواح إذن ولا بد أن يتفرق. طولوا بعدما جاءهم البينات يا حجاج ما هي البينات؟ الثورات بالنسبة لليهود والنجيب بالنسبة للنصارى أن الآيات البينات. <تصفيق> جاءهم البيئات البيانات أن يأمر على ممكن فتركوا الأمر بالمعروف أنهم ممكنوا تفرغ جاءهم البيانات على أمر بس الأمر بالمعروف أنهم ممكن أيه طيب أظن أحدهم فوائد ها ما كم ست فوائد نعم ما هي جوب الدعوة إلى الخير إن إن ذلك على الكتابة ملاحظة الأخلاس القول هو يدعونا إلى الخير إن التباع الخير في كل شيء وجوب السر خير القسمان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم والخير قسمان يعني وذكرات. خير لنفسه خير. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الحث على العلم. آه سادسًا. لا بد من الحث على العلم. لأ ما هذاك. في مبحث. آه. لأنه لا يمكن أن يدعو. إيه, إيه ما هو بلا بد. الحف على العلم. شو طلب شو ما قراني للاسف قال ها طيب الحاصل عندي انه لا بد أن يكون الامر والناهي عالما طيب وهذا يعني العلم نبدأ الان شو وهذا يعني العلم في المنكر او بالمعروف أحد شروط وجوب الأمر بالمعروف أنها المكر يعني لابد بد أن يكون الإنسان عالما طيب أظن حتى الدعوة للخير قبل أن نتكلم حتى الدعوة للخير تدل على الحث على العلم لأن من لا يعرف الخير كيف يدعو إليه إذن ففي الآية حث على العلم في الأمور الثلاثة في الدعوة للخير وفي الأمر المعروف وفي النهي طيب الأمر عن عن منكر يشترط فيه شروط أولا العلم العلم وهذا مفروض من أنه لا يمكن أن يأمر بمعروف عن المنكر إلا حيث علم أنه معروف أنه منكر طيب العلم لماذا العلم أولا لأن هذا معروف وأن هذا منكر هذه واحد الثاني العلم بحال الفاعل أي أنه فعل منكرا أو ترك معروفا ليس مجرد أن الإنسان على منكر ننكر عليه حتى نستفصل ولا أن نراه تاركا لمأمور حتى نستفصل فلو رأينا شخصا يأكل الميتة لا ننكر عليه تنسألنا لماذا تأكل الميتة قد يقول إنه مطر قد يقول إنه مطر وحين وحينئذ يكون أكل الميتة في حقه حلالا كذلك لو رأينا أحدا يصلي الفريضة جالسا، لا ننكر عليه لترك القيام حتى نسأل ربما يكون عاجزا إذن لا بد من العلم في حال المأمور والمنهي لأنه قد يكون على أمر لا يتوجه إليه الأمر قد يكون على حال لا يتوجه إلى الأمر ولا يكون آثما طيب هل نحن ذكرنا دليلا لذلك ذكرنا لا ذكرنا قلنا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فلم ينكر عليه الجلوس فلقال له أصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين لابد أن يعلم حال المأمور والمنهي الشرط الثالث أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه لأن النهي عن المنكر يراد به تقليل المنكر فإذا كان يترتب عليه أن يقع المنهي عن المنكر في منكر أعظم فإنه لا ينهى عنه فلو فرضنا أن شخصا يشرب الدخان يشرب الدخان الدخان شربه منكر لكن لو نهيناه لذهب يشرب الخمر فهل ننهى عن هذا؟ ليش؟ لأننا نعلم أنه سينتقل إلى أكبر نكارة مما هو عليه ومن ذلك ما يذكر عن شيخ لسام المتمير رحمه الله أنه مر ومعه صاحب له بطائفة من التتار يشربون الخمر فلم, يت... فلم يقل لهم شيئا فسأله صاحبه لماذا لم تنك... لا... لا ننكر عليه قال هؤلاء لو أنكرنا عليهم لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون حرماتهم فيتعدى ضررهم أما شربهم الخمر فهو على, أنفسهم فهو على أنفسهم فإن قال قائل هل لهذا الشرط من دليل قلنا نعم دليله قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فهنا نهى الله المسلمين أن يسبوا أصنام الكفار مع أن هذه الأصنام جديرة بأن تسب وسبها قربة لكن لما كان يترتب على سبها مفسدة أكبر نهى الله عن سبها مع أن السكوت عن سب آلهة المشركين حكمه أنه منكر لكن نسكت على هذا المنكر الأخف درءا لمنكر أعظم إذن لا بد من هذا الشرط الشرط الرابع أن يعلم أن هذا مفيد أن يعلم أن هذا مفيد بمعنى أنه يحتمل عنده أن هذا الفاعل للمنكر أو التارك للواجب كان على جهل وأنه قريب الرجوع إلى الحق فإن كان يعلم أن صاحبه عالم بالحكم لكنه متمرد مستكبر فإنه لا يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. <تصفيق> مثلا حلق اللحية اليوم معروف عند جميع الناس أنه حرام أو عند عامة الناس ما هو الجميع عند عامة الناس وأكثر الناس أنه حرام لكنه يمر بك عشرة قد حلقوا لحاهم وعشرة قد أعفوا لحاهم يعني نصف الناس تقريبا قد حلقوا لحان فهل يلزمك كلما رأيت شخصا حالقا لحيته في الشارع أن توقفه وتقول له اتق الله لا تحلق لحيتك نعم المبادرة بالجواب قبل التأني يا آدم قد تكون خطأ ها ما تقولون نعم نقول ننظر قد يكون هذا الرجل تتمار في الخير وأنك إذا نصحته انتثل وقد يغلب على ظنك أنه رجل عارف, أنه رجل عارف للحكم لكنه مستكبر عنه أو متهاون به أن بعض أهل العلم يرى أن هذا من شرط وجوب الأمر بالمعروف أنه عنه نكر وربما يستدل لذلك بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى ذكر إن نفعت يعني فإن لم تنفع فلا تذكر قال فإذا كانت تذكير وهو دعوة للخير لا يجب إلا إذا نفع فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من باب أولى لأن الأمر بالمعروف أنها المنكر أشد من الدعوة إلى الخير الدعوة كل إنسان يدعو وليس ولا ولا ولا فيه شيء عليه لكن الأمر هو الذي قد يجد أذية من المعمولة أو المنه والمسألة هذه في النفس منها شيء قد نقول إن عليها أن يعمر وينها، وأن ذلك لا يخلو من فائدة لو لم يكن من فائدته إلا علم الناس بأنه معروف أو بأنه منكر لأننا إذا سكتنا بحجة أن الأمر لا ينفع أو النهي لا ينفع فقيت المنكرات على ما هي عليه وبقي التهاون بالواجبات على ما هو عليه وصار, وصار الشباب الذين يخرجون من جديد يظنون أن هذا المنكر معروف وأن المعروف ليس بمعروف ولهذا في هذا الشرط نظر في هذا الشرط نظر بل نقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء يعني سواء ظننت أنه مفيد أم لم يفيد لكن في حدود الاستطاعة في حدود الاستطاعة لأن جميع الواجبات إنما تجب فاتقوا الله ما استطعتم فإذا كان يشق على الإنسان أن يمسك كل واحد يمر به في السوق على منكر أو من حلق لحية أو غيره فإنه لا لازم لازمه لا إلا ما يقدر عليه لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج الشرط الخامس أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له والناهي عن المنكر تَارِكًا لَهِ يعني لا تأمر بالمعروف وأنت لا تفعله ولا تنهى عن المنكر وأنت تفعله كذا الصواب لا تأمر بمعروف وأنت لا تفعله ولا تنهى عن المنكر وأنت تفعله فإذا كان هذا الرجل مثلا يتعامل بالربا, بالربا. وجد إنسان يتعامل بالربا فإنه لا ينزمه أن يقول للثاني يا فلان أترك الربا الربا حرام ملعون فاعله لا يجب عليك هذا ليش لأنه يفعل هو يفعله كيف يا كيف ينهى عن شيء يفعله هو واحد شاف شخص يمشي بعد الأذان عند المسجد وقد ترك المسجد قال له يا فلان حرام عليك تحصل الجماعة لا يجوز هذا الآمر فتح بابه وذهب إلى أهلية قهوة عمر ذاك من يصلي أما هو فالم يصلي قال هذا لا يجب إذا, كانك نا... إذا كان قد نويس أن تدخل بيتك وتقهوى عند أهلك ولو فاتتك الجماعة لا تأمر هذا ينصلي بالجماعة خليه يمشي نعم واستدل لذلك بقوله تعالى أتأمنون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فبخ الله هؤلاء على أمرهم بالبر ونسيان أنفسهم وبيّن أن هذا خلاف العقل كيف تأمر الناس وتترك نفسها هذا ماهم معقول ليس بمعقول فأنتم خالفتم الشر وأنكرتم العقل واستدل أيضا بما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في الناع حتى تندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ما لك يا فلان ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه قالوا هذا يدل على شدة عقابه إذا أمر بالمعروف ولم يأته أو نهى عن المنكر وأتاه فلا يجب الأمر بالمعروف أنه عن المنكر على من لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر وأبى هذا أكثر واحد العلم وقالوا إن هذا خلاف الأدب لكن لكنه محرم يعني كونه يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن منكر ويفعله هذا خلاف الأدب لا شك وخلاف العقل لكنه حرام عليه فيجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبدأ بنفسه يبدأ بنفسه فإذا فرط في حق نفسه فليس له الحق في أن يفرط في حق غيره ليس له الحق فالأمر المعروف أنه عن المنكر واجب عليه ولو كان هو لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر مع كونه لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر أتى, أتى محذوري ترك الواجب على نفسه لنفسه وترك الواجب على نفسه لغيره لغيره فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان هو لا يأمر بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر وهذا قوله هو الصحيح لكن عليه أن يوبخ نفسه ويقول كيف آمر بالمعروف ولا أأتيه وأنهى عن المنكر أأتيه هذا خلاف المعقول والمنقول وخلاف الأدب خلاف الأدب مع الله وخلاف الأدب عند عباد الله ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام من أوصافه الذي وصفه به بها ملك ملك قسان قال إنه لم ما أمر بشيء إلا كان أول فاعل له ولا أنهى عن شيء إلا كان أول تارك له عليه الصلاة والسلام ولهذا قال الله له قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ليس معنا أول المسلمين زمنا يعني في أمم مسلمة قبله لكن أول المسلمين فعلا يعني أنا أول المستسلمين لله والمنقادين لأمره فهي أولية مرتبة وليس أولية زمن ويذكر عن عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله الواعظ المشهور صاحب كتاب تبصرة وكان له مجلس كل يوم الجمعة يعظ الناس ويحضر آلاف يحضر مجلسه آلاف حتى إن من حتى إنه لا ينفك يوم من الأيام إلا وقد مات في مجلسه عادة من الناس من شدة وقت الموعد في نفوسه فأتاه يوم من الأيام رجل حبد قال له يا سيدي إن لي سيدا يؤذيني ويتعبني ويحملني ما لا أطيق ما لا أطيق ويضربني عليه فأرجو منك أن تحث الناس على العتق لأن الله يهديه يعتقني قال ما في معنى جاءت الجمعة فانتظر هذا العبد كلام الشيخ ولم يتكلم على العتق جاءت الجمعة الثانية والثالثة ما تكلم وفي بعد, بعد كم جمعة تكلم عن العتق وإذا سيد العبد حاضر فاعتقه فورا اعتقه فوراً فذهب العبد إلى عبد الرحمن الجوزي رحمه الله قال لي... لماذا تأخرت؟ قال لانه لم يكن عندي دراهم اشتري عبدا فاعتقة قبل ان أ... قبل ان امر الناس بالعتق سبحان الله يقول ما ي... ما حث الناس على العتق وانا ما اعتقت اذا حصل عندي واعتقد حينئذ اذن امرت الناس او حثت الناس على, على العتق وهذا أمر مشاهد أن فاعل المعروف ينقاد الناس لأمره وتارك المنكر ينقاد الناس لنهيه لأن الناس يبصرون لآيونهم وبصائرهم ويقولون للذي يأمر المعروف ولا يفعله يقول هذا يهك علينا هذا يلعب بعقولنا لو كان الأمر معروفا عنده لماذا لا يكون هو أول فاعل له لو كان المنكر عنده منكرا لماذا لا يكون أول ذلك الله فلذلك لا شك أنه من الأدب أن يكون الأمر فاعلا لما أمر به والناهي تاركا لما نهى عنه أما أن يجعل ذلك شرطا في الوجوب ونقول لهذا الذي لا يفعل المعروف ولا ينتهي عن المنكر نقول لا يجب عليك العمر معروف ولا عن المنكر ولا تأثموا بتركه فهذا بعيد جدا لأن الذين يقولون من شرط الوجوب أن يكون فاعل لما أمر به تارك لمن عن يقولون إنه إذا لم أأمر بالمعروف لمن عن في هذا الحال فإنه إيش لا اسمع عليه لا اسمع لي لأن من شرط الوجوب أن يكون هو ممتثلا وبهذا يتبين لكم يتبين لكم ضعف هذا القول وأن الواجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله عنانها عن منكر ولو كان يفعله لكن يجب أن يوبخ نفسه أيضا ويكون وتكون نفسه هي أول من يأمره بالمعروف وأول من إنها عن منكر فشروطه إذن خمسة طيب من آداب الأمر بالمعروف النهى عن المنكر من الآداب للواجب أن يكون لينا في أمره لينا في أمره لينا في نهيه لأن اللين خلق كريم يعطي الله سبحانه وتعالى به ما لا يعطي على العنف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وكما أرشد الله إليه موسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون فقال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يضغى نعم فقولا له قول لجنة إن أرسلهما إلى فرعون فقال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يتذكر في فيما تأمرانه له أو يخشى فيما تنهيانه تنهي عنه ومع أنه من أعتى أهل الأرض إن لم يكن أعتى أهل الأرض فعلى كل حال من الأداب أن يكون الإنسان لينا في أمره ونهيه، ومن الآداب أيضا أن يكون مقنعا في حجته مقنعا في حجته، لأنه إذا أمر بمعروف قد يقول المأمور ما دليلك على هذا، وإذا نهى عن مكر قد يقول ما دليلك على هذا، فلا بد أن يكون عنده إقناع. ويعلم أن مسألة الإقناع غير مسألة العلم بعض الناس يكون عنده علم لكن لا يستطيع أن يقنع غيره ليس عنده قوة حجة وبيان وبعض الناس يكون أقل علما منه لكن عندهم قوة إقناع فلا بد أن تتمرن على قوة الإقناع ولو بضرب الأمثال لأن ضرب الأمثال يقرب يوجد آن مثلاً فيه طائفة معروفة تدعو إلى الله وتخرج وعندهم من الإقناع للعامة ما لا يوجد عند أكابر العلماء ولهذا تجدونهم يؤثرون تأثيراً عظيماً لأن عندهم أسلوب في الإقناع فالإنسان إذا كان عنده أسلوب وأمر غيره قل ما دليلك هذا الدليل ثم ضرب له أمثالاً بالمعقولة فهذا لا شك أنه من من آداب الأمر بمعروف عن المنكر ويذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرواه لإمام أحمد أن رتلاً استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا استأذنه أي زم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أترضى أن يفعل هذا بأمك وأختك وذات رحمك قال ما أرضى قال إذا كنت لا ترضى أن يفعل ذلك بمحارمك هذا معنى الحديث هذا معنى الحديث إذا كنت لا ترضى كيف ترضى أنت تفعله أنت بمن بمحارم الناس هذا هذا أسلوب مقنع يعني مجرد ما يتصور الإنسان هذه المسألة يبتعد أنت لو ترى شخصا يغازل أختك أو زوجتك أو بنتك ماذا ماذا تفعل ترضى ها ما ترضى كيف أنت ترضى لنفسك أن تغازل بنات الناس؟ أو أشهد من ذلك تزني والعياذ بالله هذه من الأساليب التي ينبغي للآمن بالمعروف أنها ينكر أن يكون على دراية بها وإجادة. ومن الآداب أيضا أن يصبر أن يصبر على الأذى والمحاجة والمخاصة. لا سيما إذا كثر الجدل الناس فليصبر لأن الله تعالى حكى عن لقمان أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني أقن الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور بد لكل آمر من أن يصاب بعذب وبعض الناس ربما يدقل عليه الأمر بمعروف أنه عن المنكر وإن لم يصب بأذى لكن لم يتتقبل دعوته أو لم يتقبل أمره أو نهيه فيزعل كما يقول العامة ولا يأمر ولا ينهى هذا ليس بصحيح مر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وانظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماذا أصابهم من الأذى؟ أصابهم آذى عظيم طعن في أجسادهم وطعن في عقولهم وطعن في أهدافهم كل شيء طعن فيه ومع ذلك هم هم صابرون أوذي موسى عليه الصلاة والسلام بأدايا كثيرة وأوذي خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وأوذي أول الأنبياء نوح كانوا يمرون به كلما مر عليه من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ما يأتي على ابن غزي والنبى عليه الصلاة والسلام كذلك أوذي أدن عظيم عظيما من أقرب الناس إليه نعم. هل قريش فعلت بأي واحد من الناس دخل المسجد الحرام وجعل يصلي تحت الكعبة وسجد لله عز وجل هل آذوا أحدا من الناس بأنته بسلال جزورة وضعوه عليه وساجده؟ أبدا لكن رسول فعلوا به هذا وصبر هل كانوا يأتون بالأذى والقدر والانتان يضعونه على أبواب الناس في مكة؟ لا لكن رسول فعلوا به هذا وصبر فالواجب أن يصبر الإنسان وأن يحتسب هذا الصبر على الله وهذا الصبر على هذا على أمر المعروف على المنكر أعظم أجرا من الصبر على أعظم مصيبة تنالي الإنسان في أقرب الناس إليه لأن هذا صبر على أدم في الله ليس صبر على أقدار الله هذا صبر على أدم في الله عز وجل فاحتسب الأجر من الله واصبر على ما أصابك طيب مما يصيب الإنسان الأذى بالقول الأذى الجدلي الأذى الجدلي مثل أن يقول علم نفسك تأمر معروف يقول علم نفسك تأمر معروف يقول عد عيالك وما أشبه ذلك هذا أيضا بعض الناس يغار يعني قص يفور دمه ويغضب غضبا شديدا فنقول أخي اصبر هذه مسألة بسيطة إذا قال عن معيالك خي... لا بأس تلك الله خي... لكن أنا معلم من عيالي وأعلمك أنت الآن خلك تأخذ من مدن طويل إذا احترمه هذا الرجل وأخذته العزة بالإثن فلن أنت وسوف يبرد لأن المشكل أن يقابل الحار بالحار لكن إذا قبل حار ببارد برد وصارت مسألة طبيعية لكن تصادم حارا بحار خلاص تشتعل النار ولذلك أقول أنه يجب علينا النص وإذا رأينا الناس قد شدوا الحبل أرخيناه وإذا رأينا لينا جذبناه نعم طيب هذه إذن ثلاثة أعداء ينبغي لطالب العلم للآن بالمعروف أنها المنكر أن يتأدب بها وإذا أضفنا الشرط الخامس أن أن من الآداب ي يكون هو أول فاعل لما أمر به وأول تارك لمنهان صارت الآداب أربعة والشروط الوجوب أربعة نعم طيب من فوائد هذه الآية من فوائد هذه الآية فضيلة الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن النكر وهذه أرجو أن تكون أن تكونوا على جانب كبير منها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالدلي على فضيلة هذه قوله وأولئك هم المفلحون إذا خسر الناس فهؤلاء هم المفلحون الرابحين. ومن فوائد الآية التي بعدها النهي عن التفرق لقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا. وقد ذكرنا في التفسير أن المراد بذلك تفرق القلوب للآراء، لا لأن تفرق الآراء أمر لا بد منه، لأن الناس يختلفون في العلم والحفظ والفهم والإيمان والعمل وكل هذه الأمور الخمسة. كلها من أسباب اختلاف الناس فلا يمكن أن يتفق الناس في الرأي لكن الواجب اتفاق إيش؟ القلوب طيب. ومن فوائدها أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر معروف أنها المنكر سبب للتفرق لأنه أعقب الآية السابقة بهذه الآية مما يدل على أن ترك الدعوة إلى الخير والأمر المعروف أنها المنكر سبب للتفرق ومن فوائدها أن التفرق بعد أن تبين الحق أشد قبحا من التفرق حين خفاء الحق يؤخذ من قوله من بعد ما جاءهم البينات وهو وذلك وذلك لأنه إذا جاءت البيانات واتضح الحق فلا وجه للتفرق لكن إذا كان الحق خفيا فقد يحصل التفرق والحق لله في هذه الشريعة واضح بين لأنهم في كتاب الله المحفوظ إلى يوم القيامة ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات لقوله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم وأولئك لهم عذاب عظيم ومن فوائد هذه الآية أن العقاب يختلف باختلاف الجرم لأنه لما كان فعل هؤلاء عظيما كان عذابهم عظيما انتهى الوقت نعم بذلها سلام عليكم الشيخ بسم الله لك شيخ الآن الذي تدعوه أو تأمر أحد يعني تدعوه إلى معروف عن المنكر يحتج عليك أحيانا يعني ذي ما تقنب الدولة يقول أن دولتي هي من أشد البلاد تطبيقا للشريعة ولو كان هذا منكر لما يعني يوجد هذه البلاد فماذا يعني نعم الذي يحتج بذال الدولة نقول هذا ليس بحجّة بإجماع المسلمين الحجّة في كتاب الله وسمّي رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين والمسلمون أجمعوا على أن فعل الدول ليس بحجّة ثم إذا كان هناك شيء تفعله الدولة يعترف هو بتحريمه نقول أنزل الدولة فعلت كذا وكذا هل تقول هذا حرام أو تقول حلال؟ نعم، فإذا كان يعترف بأنه حرام نقول إذن ليس هناك حجة في فعل الدولة. نعم. في شيء، في شيء، في هذا الزمن كثر مفتين يا شيخ وركب الفتوى كل من حمل طهر الجوال نجد كثير من الناس إذا سألت عن حكم شيء أو انكرت عليه حكم التخائم مثلا قال يقول الشيخ الفلادي إنه مكروه. نعم. ما يعرف المخلوق من المحاضر، لكن يتبع مثل ما قال العام حط بينك وبين النار مطواشياً. نعم يعني ما عندك حجة إذا قال محضر. هذا هذا صحيح أن المفتين الأنفس بلا شك وأنه ركب المطية من لا يعرف أن يصرفها ولكن موقفنا تجاه هذا الشيء أن نقول هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونأتي بما عندنا من من الأدلة لأن أي إنسان يفتي بغير علم فلا بد أن يكون العلم مخالفاً لما أفتها به فنأتي بالدليل من الكتاب والسنة ونحج بهذا الشيخ. نعم. الشيخ. نعم نعم نحن نقول الشيخ ما هو دليل نقول إذا كنا نقول لك قال الله ورسوله وتقول قال الشيخ يعني إذن معناته اتخذت هذا الشيخ نبيا وتركت نبوة محمد عليه الصلاة والسلام نقول يوم القيامة هل ستسأل عن هذا الشيخ ولا عن الرسول؟ عن الرسول ويومان الدين فيقول ماذا عجبتهم المرسلين؟ هنا؟ صلى الله عليه كيف يوجد الله سبحانه وتعالى وذكر نعم الآية هذه الذي استدل بها من يقول إنها لا تجب لا يجب التذكير إلا إذا نفعت قال الجمهور المعنى ذكر إن كان هؤلاء أهل التذكير مثل ما يقول علمهم كان يعرف العلم فهي من باب الحس ومن باب التهديل لهؤلاء المذكرين شيخ نعم نعم داود الشيخ الذي يأمر مع روح ولا, ولا يأتي يعني يخلي الناس يقعون في تناقض مثلا الآن نرى مثلا يطلع تحريم الغناء ثم يأتي بعد المصير يطلع تحريم شيء مثلا تكشف العوراق في طلاب عدد فالناس سوضعون من تناقض تجدهم يطبقون هذا البيت ويعرفون هذا الحكم ولكن يعني ما واقع فيه حلوده فهذا يأتي يؤدي إلى منكر أكبر من ما هو ما تنسى؟ نسل؟ نبضى المنكر منكر ولا ننكره لأن الناس يفعلونه؟ لأنه, لأنه يؤدي إلى أكبر على المنكر. كل حال أنت إذا أنكرت المنكر وفي ناس يفعلونه أو أنت مثل تفعله؟ عرف الناس أنه ننكر واجتنابه بعض الناس هل مثل الآن لما نقول إن الغناء حرام إن الغناء حرام أو حلق اللحي حرام ثم يفعله ناس ممن يشاروا إليهم لمراتبهم الاجتماعية هل الناس يقول والله هذا حلال؟ أبداً يحتجون المبطل يحتج في فيما إذا زاغ العالم أو زل ولهذا كان عمر رضي عنه وغيره من السلف يحذرون من زلة العالم العامه ما يحتجون احتجاج حقيقي يعني يرون ان حجة لهم الا في مسألة الع العلوم هذه المشكلة نعم محمد شيخ بعض الناس كلما زيد شررا زاد خير والبعض بالعكس هل نقول الثاني؟ شلون؟ يقول بعض الناس كلما زيد شررا زاد خير والبعض الآخر بالعكس هل نقول الثاني لا تأمر بالمعروف حتى لا تفسد أكثر مما تصلح كلما زيد شررا زيد شررا زاد خيراً ما ما تصورت هذه خذ المثل عشان نشوف ها يعني كل ما يعني كل ما يجي شيء لي مثل ما قلت عليه يوم يسير يعني إذا كنت أنت ما استطعت تصور <تصفيق> اللي تقوله كم زواج يعني سجله يعني مثلاً يغضب عليه والثاني يعني مش يقول يأخذ من ساعة ثانية يعني الأمر بالمعروف يأخذ من ساعة والثاني محتشى، فإذا كان الأمر معروف نفس الشيء احتشى، فنقول لا تدع أنت ولا تأمر حتى لا تفسد أكثر مما تصله. نحن نقول من الآداب أن يكون واسع البعد، ويا أمر برف من الآداب. لكن اسم الشروط يعني مثل إذا عرف الإنسان من نفسه إنه رجل حار، إنه رجل حار يغضب بالسرعة، نقول لا تها ولا تنه، لا نقول مور ونه. وجوه وتسود وجوه قوله يوم تبيض وجوه يحتمل أنها جملة استنافية وأنها متعلقة بمحذوف تقديره اذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يعني أذكر هذا اليوم الذي انقسم فيه الناس إلى هذين إلى هذين القسمين، ويحتمل أنها متعلقة بالخبر في قول أولئك لهم عذاب عظيم، يعني لهم عذاب عظيم في ذلك اليوم. وقول يوم تبيض الوجوه، قبل البيضاء معروف، أي تكون بيضاء، وهذه الوجوه التي تكون بيضاء. هي وجوه المؤمنين وتختص هذه الأمة بأنها يكون لبيضاضها نور تعرف به يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيما ليست لغيركم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء وقوله تبيض وجوه وتسود وجوه قد يبدو للإنسان من أول وهله أن هذين القسمين متساويان لأنه قال تبيض وجوه وتسود وجوه ولكن هذا غير مراد وذلك لأن أكثر بني آدم من أهل النار وجوههم مسودة والعياذ بالله فإن من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعين كلهم في النار وواحد من الألف في الجنة كما صح بذلك الحديث عن رسول, الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا تسود وجوه أي تكون سوداء وسبب هذا الابضاض والسوداد والله أعلم أنه مما يبشر به هؤلاء ويوبخ به هؤلاء فإن المؤمنين يبشرون إذا بعثوا من قبورهم برحمه الله عز وجل وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأما الكافرون فبالعكس ومن المعلوم أن الإنسان إذا بشر بما يسره يستنير وجهه ويظهر عليه علامة السرور قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتهم بعد إيمانكم فأما الذين سودت وجوههم الف للتفريع وأما للتبسيب لأنه قال بعدها وأما الذين بيضت وجوههم قولوا الذين سودت وجوههم بدأ بذكر الذين سودت وجوههم مع أنه أخر ذكرها فيما قبل لأنه قال يوم تبيض وجوه وتسود فأما لا يسود وجوه وكان المتوقع أن يقول فأما الذين بيضت وجوههم لأن هذا هو الترتيب ولكنه كان الأمر بخلاف المتوقع ويسمي علماء البلاغة هذا النوع من السياق لف لفاً ونشراً مشوشاً أو أحسن نقول غير غير منطب فأما الذين سورت ججوهم أكفرتم بعد إيمانكم جواب أما محذوف والتقدير فيقال أكفرتم وأما الجملة أكفرتم بعد إيمانكم فهي مقول للقول المحذوف أي فيقال ومن القائل يحتمل أن القائل هو الله عز وجل ويحتمل أن يكون القائل الملائكة وعلى كل تقدير فالمراد بالاستفهام هنا التوبيخ والتنديم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فهذا الاستفهام للتوبيخ أي أن هؤلاء يوبخون فيجمع لهم بين الألم البدني والألم القلبي النفسي وذلك لأن العذاب قد يكون على البدن وقد يكون على النفس وقد يكون عليهما جميعا من الناس مثلا من تضربه ولا توبخه نقول هذا العذاب عليش البدن ومن الناس من يوبخه في مقام يرى فيه الكرام والاحترام فتهينه فهذا عذاب النفس قلبي ومن الناس من يجمع له بين الأمرين كأهل ك الكفار فإن الكفار يوبخون في في عرسات القيامة ويوبخون عند دخول النار كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها على مئة نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما ليس من شيء إن أنتم الله في ظلم كبير ويوب ويوبخون أيضا بعد ذلك كما في قوله تبارك وتعالى قال خسوا فيها ولا تكلمون فإنهم يوبخون أيضا في حال دخولهم النار ومكث فيها ما شاء الله وطلبهم أن ينجوا منها أكبرتم بعد إيمانكم المراد بالإيمان هنا إيمان الفطرة لأن كل مولود يولد على الفطرة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان الإيمان الفطري الاختياري وتكونها وتكون, ها... وتكون الآه في استيعاض من يرتد بعد إيمانه لكن الأول أولا لأنه أعم قال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ذوق العذاب أي عذاب البدني والنفسي وقال ذوق العذاب أي مسه والذوق هنا ليس ذوقا باللسان بل هو ذوق بالبدن كله لأن الذوق قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالبدن فقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا المراد به ذوق القلب لا ذوق اللسان وإذا قيل ذاق الثمرة فهذا ذوق اللسان ذاق العذاب هذا ذوق البدن فلكل مقام, فلكل مقام المقاب قول ذوق العذاب أي يقال لهم أيضا ذوق العذاب وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون أي بسبب بسبب كفركم الباء هنا للسببية وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله وعما كنتم تكفرون فعرابها ضحر كان واسمها وخبرها لكن خبرها, لكن خبرها, لكن خبرها جملة وقول بما كنتم تكفرون بمن تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به في هذه الآية من الفائد اولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين لقوله يوم تبيض وجوه وهذا على تقدير قولنا إيش؟ اذكر يوم أما إذا تعالناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفر من هذه الفائدة ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم يعني أن الله يذكرنا بهذا اليوم أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عليزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا